وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَاءِ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما صدق لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وإياه فتقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 118. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 119. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا قو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم على العالمين